لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يقولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فأوا فإن الله غفور رحيم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 وَنُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيهِ ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تاقذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يقفى أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن بن ما أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون